إذا وقعت واقعة ليس لوقعتها كادمة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمت ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أُولئك المقررون والسابقون السابقون اولين وقليل من الاخرين على سرر مأمون متكئين عليها متقابلين يقف عليهم داهم مخلدون ياكواب نور واغاروا قر كاس من نعي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 لا وَاَوَلَا تَذْكِرُ مَا إِلا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ يَمِينٍ مَا أَصْحَابُ يَمِينٍ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهم إن شاء فاجعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سهون وحميم وظل اِذَا حِكْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيٌّ مَّا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آتَنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ này là như có trường anh là go oh, away well. وَق <تصفيق> نَحْن قَتَّ الن بَنكُ مَوتَ وَماَا نحن مِمَ الصوق على أَنّ بَدّلَ أَذَلَكم وَنشكُم فيِي مَالَ تَلَون وَلَ بَدالتُ أشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفتحون يوم اننا لمغرمون بل نحن محروم افرئيتم الماء الذي تشربون المنزلون لو نشاء نحن نجعلنا تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع نجوم سورة لو تعلمون عظيم ان ان كريم في كل دمن مذكور انه لقرآن بِلَالَنَ مِن أَهْمِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدَّهِنِينَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ مِنْكُمْ تَكذِبُونَ فَلَوْلَا إذا Oh, oh, انما هو حق يقين انما هو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم